ويحرك مكانه ويحرك تصاحب الذي يتحف عنها يجدوها بالمكان سمودة هذا عمر ما يتفيني تفينه ولكن هو تتحديد تباعه من نفسك تباعه من نفسك يقول وانه للمتحفظين ان هذه المقاومة وان يقمضوا لها ثمور حتى ماذا عليك ان تبقى هنا و تبقى لجنة على يا في احمد فصار احمد يقول الله ازبر الله ازبر اعب علي و وكان بعد ان خرج من نحنته يقول لم اجد اسم كلمة هذا العرابي الذي سبقني الله ماذا عليك ان تبقى هنا و تبقى لجنة اعرضنا و وزاهدنا على مرافقة حمزة سيد السابق حمزة قرار قمنا الجنة في جنوبنا اصبحنا نزح في الشهادة ولا تفعل شهادة خير الشهداء حمزة ورجل قام الى سلطان جاير فامران ونهاف فدفل الجنة وان احدهم ظل يعمل ما يعمل وحصل من ومن الفضائل الشيء الكثير حددوا قلتهم من جنوب الله عليكم والله ولا عشر من الشعورين زايدنا في مقام حمزة زايدنا في مرافقة في الصحابة زايدنا في تلك المرتبة التي قال عليها الصادق العظيم <تصفيق> سيد الشعبات ماذا عليك ان كنت لا هنا التفكير الجميع والحق مر. معرف وهو على القلوب امره من العرفة دماني معرف ولكن يقول سيد انه لابد للمتحفظين عليه والشهداء ان يواجهوا هذه المقاومة وان يصمدوا لها وان يحتملوا فكاليفها في المركبة فكاليف وان يحتملوا فكاليفها في النفس والمال جاهدوا انتم اولى الناس بالجهاد انتم انتم, أنتم الايمة اذا كنت امامي تكون امامي وان يحتمل فكارفها. النفس والناس فهو يناديهم فلا تخشو الناس وخشوهم. يتيجل كل هذه الامور التي ذكرها سيد. قال تعالى فلا تخشو الناس وخشوهم. ادخلوا الى ميدان الخطيئة. ادخلوا الى ميدان البذل. ادخلوا الى ميدان الزهد فانتم اولى الناس دي من غيركم. ادخلوا ورحوا وجاهدوا بامفتكم. وقومه ممن عقد البيع الخبر من الله اشترى انت من الله اشترى من من لا اسرع بما قال الرسول ولا تخف من قله الانصار والاعوان حافظ الدار من طيب انما هميات بما قال الرسول ولا تخف من قله الانصار والاعوان فالله ناصر دينه وكتابه، والله كافم عبده بأمانه لا تخشى من كيد العدو ومكرينه فكفادهم بالفذ والبهتان لا يملكون سلاح والله إلا الكبد والبهتان والصعب بإعباب الله المميز لذلك جاءت تلك الآيات فلا تخشى الله تخشى الله يقول شيء في قولي تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا خليلة وكلها نسفان مرتضى بساطا وطريقة ولا دملا لا يتصور أن ينفق. قال كذلك علم الله سبحانه لما دجات تلك الآيات الأخرى وكنت تسمع ولا تشعر بآيات كمان قليلة. قال كذلك علم الله سبحانه النبابة المتفقين النبابة المتفقين بعض الذين أوكل الله لهم إبرة كتاب بعد الأنبياء والملائكة. بنشره بين الناس اللي الحق قال كذلك علم الله سبحانه ان بعض المستحفظين على اتفاد الله المستشهدين محل هذا هذا البعض قد تراودهم اطماع الحياة الدنيا قد تراودهم اطماع الحياة الدنيا ومن اطماع الحياة ان ينشر السلام وان ينشر الجعل وان يتجمد المشاهد فقريه فيها موطنات وفيها تعبيد وفيها تحرير وفيها حرب وفيها إبادة من أخر خدي الدنيا حب الثلاث الذي جسم صاحبه عن المعالي قال قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون أصحاب السلطان والجاه والمال وأصحاب الشهوات لا يريدون حكم الله ماذا قالوا روضة الصعبة واختياره قطار الصعب. الرجل اثر الدنيا على الافرة وفي نفس الوقت رأى ان القوم معرضين عن حكم الله فقا وفق يجب عليه ان يضيب ولكنه في نفس الوقت اثر الدنيا على الافرة ماذا يفعل؟ النتيجة معروفة ولشيخ الاسلام الجلقيون كلام في منتهى النفاته في قوله تعالى واسلوا عليهم المثل الذي قاتل لأسباع الشيطان فكان النار غير ولو شئنا لرفعناه بها ولكن انه أخذب إلى الغرب ويستدعى كمثله انظر. انظر لذلك المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى من كل سبحانه والعالم الله جل وجل أنزله بهذا المثل من القمة السامقة التي كان فيها إلى أكثر الساكمة فمثلوه كمثل يستمع ضرب له مثلا بأخذك مخلوقات بأحق وأجنأ مثل يستمع لماذا؟ لأن المقام الذي كان فيه كان يحقبئ منه أن يضحف بكل شيء في سبيل أن يحافظ على دونه هو أولى الناس يتمثب بهذا الدون لماذا أنه وارد يقول ابنكين في خلال طويل رائع لا يستمر عنه خالد. يقول: فكل من آثر الدنيا على الآخرة خلا بدة أن يقول على خالد. قاعدة لا تمشي. قاعدة لا تمشي. إذا جاءك آيات خلاك في موضوع حفلية. لا تمشي آيات وهم يجدون أصحاب القتان وأصحاب المال وأصحاب الشهوات. لا يريدون حكم الله. فماذا يفعلون هذا الضعب? فإذا من لكون او فيمن لكون شهوات هؤلاء جميعا شهوات هؤلاء جميعا صمعا في عرب الحياة الجنية او صمعا في السلام للخروج من المعمار ومن المضحنة ومن السكرة التي ينتحن في فيها حقا الكثير كما قال الحق دخل احمد الكثير كما اللي احنا كثير يعني الذي تتر فيه وفق قال دخل احمد الكثير فخرج ذهبا خالص لذلك تحقق ان يكون بحفظ وفق امام انس بن رمان انذا كما قال بشكل ان احمد قام الانجيز من اسمت كما لما تهيدنا في مقام الانجيز يقول فيملكون شهوات هؤلاء جميعا صمعا في عرب الحياة الديني كما يقع يبدأ ينزل على الواقع السيدة كما يقع من نجال الدين المختلفين في كل زمان وفي كل طبيل يقول وكما كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل، وكما قال النبي أن سلم لا تسلو أمة من كان قبله شبرا بشبر وبراء ببراء، فمن تلك في الأمور التي اتبعت فيها هذه الأمة بني إسرائيل؟ كذلك أنتم أشبه أمة بني إسرائيل. كلا والله كما قال النبي، كلا والله لا تسلو أمة وريث. بالنعمة وكما كان ذلك الواقعا في علماء بني اسرائيل فناداه لهذا ان يكون لعب جاء نداء رباني لهذه الامور فناداه الله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا تشتروا بآياتي ثمنا فهذا جاء نداء وهذا المقاب لماذا ان الله تعالى يعلم ان الجهر مكلمة حقاصة في هذه الآية من أن يحكي من أنجى الله فأولا يكون أمر يحتاج إلى رجال صدقوا ما هذا الله يعني. حقا وصدقا وزار الصفق في أعمالهم في أعمالهم فكانوا رموجا بالصفق يقضي إلى الشباب أول ما فنداهم الله ولا تشتروا بآيات السمن القليل يقول وذلك هذا السمن القليل وكل الدنيا في جنب الأخوة فكل ما ذلك لقاء السكوت ضرب السكوت او لقاء التحرير او لقاء التفاهم المشترك التفاهم ولو ولقدنا ان نضرب امثال للتفاهم المشترك في مكان ولقصه لقصه الفتاوى المدخولة وكينا صارت نشير بها الركض، وصارت حديث الركض، وصارت خجاء السائرين والعجب العجاب من في وقائنا من الروز صارت الفتاوى تتغير من سيني الروزاج رغم نفس نبخ الذي كان في الفتوى القديمة هو بعنه نفس المراسة الذي الفتوى الجديدة فما الذي تغير الذي تغير الاحوال الجوية فما الاحوال الجوية تتغير التساوى التساوى ومن انصر عائشة يقول لقاء السكون او لقاء التخريف او لقاء التساوى المفتوح و سيد انه ليس انه ليس اشمع من خيانه المستأمن هل هناك اشمع من خيانه الذي فضي في امانه هل هناك اشمع, هل هناك أشمع من خيانه الذي تودعه سرك وصورك واملكك انت فضلتو من دوننا وخفضتو تلك الامانه سياتي او تأتي خيانك بمجانبه وظلم مجانبه قربه اذنك الباب اشد مضاوطنا اشد كذلك ظلم الذي وخيانك الذي يضمه غير امانه اشد من خيانك غيره لذلك مجانبه ولكن الذي تطلع اليه الانظار والقلوب والقول على انه امير بل على انه علم من اعلام الامانه تأتي من خيانك هو ليس أشنع من سيامك المستقبل وليس أشع من تفريط المستقبل تدعه تحقوه لي وتقول نكي على رقمات المستقبل فات التفريط من تفريط المستقبل وليس أشعر من تدنيف المستقبل هو شاهد جعلتك سعيدا بينك يبين الله سبحانه وتعالى أو بينك اين انا؟ في جوع. لقد قتاله نادي الوقاع في حظيره. ذات الشاهد وكان وقتنا كان سوف. يا اخي وين انت كما وإنما وذلك كيف لأنه ليس كيف تحديد أجواء تحقون تجير تقبل الأجواء مشهور لا تشير بشتواها والذان ولا يتحدث الناس عن مطمقاته وعن شتويه ليكي كامتباب وعننا. واو رجلا عن موكة الدنيا احجمك. عن موكة الدنيا احجمك. اذا قيل هذا من هلو. دنيا شغرة. اذا قيل هذا من هلو. قلت قدرات. قلت قدرات. ولكن لك الحر تحتمي الهم. لذا ريض موعد الذي وعده الله بمسكين اذا قيل هذا منهل كل قدران ولكن نفت الحر تفتمل الظمر ولم ابتدل في خدمة العلم موجتي لأخدم من لا كيس لا اتزامك اشقى بي برثا اشقى بي برثا واجميل ذلة اذا لاتباع جهلي قد كان احزمك. ولو ادل اهل العلم كانوا كانوا ولو عظموه من النسوط لعظنا. ولكن ولكن فهانوه كهات. ولكن هانوه كهات. وذنته محياه بالاخناع. اتخذي رسمك. حتى تتحفيري. وفي الصهر حتى اخذ هؤلاء الجهل هؤلاء الجهل في القبر اخذهم بعلمه. اشفى ذي غرسل. واجميل زلة ستكون اعطيها اهلها في هؤلاء اذا لا اكتباع الجهل اتنى. اقول لي ان اضل على جهل. واقصمق في اجاز الجهلاء. غير من ان يقال عالب. اشفى ذي غرسل لاجميل زلة اذا الجهل قد كان احزمك. لو امر العلم قاموه ولو اعظموه وعن احكد الدين الا الملوس واحبار الشيطان يقولوا في اي وقت في في في في في في من قرور الثلاثة من في تقريري ما من جبل الثامث والثلاثين قفع تكلم عحمه الله عن ذول العالم ثم قال ولو ضرب ولو ضرب وحبث وأوضي بأنواع الأذى ولو ضرب وحبث وأوضي بأنواع الأذى يدعى ما علمه من شرع الله ورسوله ولو غربة وحبسة وأوزة بأزواج أزه ولو غربة وحبسة وأوزة بأزواج أزه يدعى ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجد اتباعه واتبع حكم غيره على حكم غيره كان مستحقاً لعذاب الله بل عليك عليك ومن يدعيك بل عليه أن يصبر وان سعوده الله بل عليه أن يصبر وإن سعوده الله, فهذه سنة الله في في هذه سنة الله في كل حال سنة الله سبحانه وتعالى خذوها ومقياشه لا يكون. وفي نفس الوقت لا يجانب احسن. على قبر دين المرء يكون ابتلاء. الابتلاء مثير. ومعيار. لا يعرف المجنون. انظر للناس بهذا المقياش. لا تنظر تلك المقياش المزخرفة ونمطة. التي سادت في, في عصرها. كلها مقياشة. كلها مقاييس لا انظر الله بانه. كلها مقاييس من العطش ومن الجوع ومن التف ومن تقديم الاراء والأهواء والحب او الكرب. على أسلم في سبيل الله. فهذه سنة الله في الأنبياء والشيعين. قال الله تعالى في سورة قال الله تعالى الإفلاميين. وائل. الإفلاميين الناس. أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يستنون هذا ليس تتصور التسامس مكاري والله أريد أن عليهم وإلا لو أرادنا عن هذا الموضوع مستقل، التقل والله أريد أن عن هذه الأسلام يستظون أنها قد تنفره بجنة دون التلاح انتبه يشيك تتصور أحاكم الناس أن يتركوا أن يقول آمنا هم لا وهذا في من؟ في عامة الناس كان بارك بالعلماء كان بارك بالعلماء حسب الناس ان يتركوا انكم تطلقوا جنة بمحب امور تظنواها قربة فضلون عند الله حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهنا مستمين ولقد سكن الذين من قبلهم فليعلمان الله الذين صلقوا ولاعلمون يستمين التمشيط والجنة التي تطرق الناس الى التنين. Koyal agric. Maksan Popify V expand. Tanitra. BuЭybrik. Harkvik volumes Bisani Island. הנ positives it feels, bbebbeb quatuあっ tuğ jakąsı aware وإنفلتين احتيار الحكيم العين وما احكم هذا الاحتيار وما احكم هذا الموضع النتيجة فيها ونحكم الأنجال وإن شاء الله نكمل car ويقومه من غير ذلك وفي ذلك الطبيعة بهذا المطبط الطريق لذلك ان تنصفل عنه على الاشلاف. فالاشلاف في اوسود معركة. والمعركة بدون اشلاف. بدون اعبار. بدون بدا عنه وتبرير اولا بالخائفة من ياك الطبيب إن وعم البلاد وقلة الذي خلص هذا ولكن ولا كثير. البشر كنا في شرف الله الذي خلقه الله عز وجل حتى أن قال له تعالى وتعالى بعد ذلك لهذا النور نعرض أننا هذا الشر ولم على دلوقتي. على دلوقتي. على دلوقتي. كل امرء اكبر على انا نفسي كلما غرق كلما كلما الايام عجم التسجد ونبلغنا نرجو قاطم العرافين فيعلو بنا حق علونا بقفل على غافل رغم القلاة الغافة ونقمع بالاسلام دنيا كريمه وننشو الله في كل خافة ومسحة قال. ¿Está bien? Sí, sí. افضل شريعة جعل وجعل من شريعة مصرار الا ان الله جعل هذا الانجاز المصير وجعل هذا التعديلات المصير جعلها ضميها جهاز. واوجد على اداء ان يحقوه. وجعل الانحراط عن هذه الانجاز المصير وعن هذه التعديلات المصير جعل هذا الانحراط بتحكير قرائل المنوري جعله قصرا وضما أنا أن هذا المخبر لا يكاد كما بدكم هو رجل معقد. بين الذي يخالف غيري عن هذه كليات البصيرة والبصيرة وبين الذي يخالف عن شريعة عاقلة عن مثال عن شريعة كاملة لا يحكيها بعض من ولا نك. ما بالك؟ هم لا إحنا أن هذه الأمور وجعل هذا النوع المصيصة جعلنا قدى وموظفة ونور لأتباعي الثلاثة المجتمع بذلكم للثالة الخاصلة للشريعة الثالثة للثمين الناس الثالثين من ثم بعد ذلك يستمر بعد الاجتماع. يستمر, الاجتماع. يستمر الاجتماع. قد أن أدد على ثم عن ثم أترى ذلك بالشبيب العالم جيد يلتعي هذا المحور بالشبيب العالم فأنت يكون النولى عليه السروا وانزن إليك الكتاب وإذن إليك أنت في هذا الوقت القرآن الجيد قد وانزن إليك الكتاب بالحقي لفضوقة هذا الموزن من الكتاب ومهينا اتفقوا بيناه ماتذر ماتذر ويطرد هذا الرسول الرسول ويطرد السلطة السلاطي ويشتيني ويشتيني ويزن رؤوس السلال الحقي مسبق الجناة الواضيني مسبقا لما طلقت السلال الواضيني ويجب الواضيني ومعينينا عليه. صباحة والسيادة والسيادة وميزة ومجسد إليها كتاب الشعب الكتابنا جاء ممينا على سائل جاء ما ستر والسيطور على سائل عليهم تحت بينهم برحمة سوف نرجع تلك الياس عندنا سنعى النصر وكما تبنيها نقول المسجد في, في مجالة الثاني وقف على المسجد ولما ذكر تعالى الثوراتة التي أنزلها على نوصى كمينه كمينه ومدحها وأثنى عليها وأمر اكتباعها كانت تغيبة المسجدع وذكر الانجيل كمينه وذكر الانجيل ومدحه وأمر افادته والسجاع المتين كما تخدم البياني كما ذكر القرآن وذكر الجيل شرع شرع في ذكر القرآن العظيم الذي انزله على عزله ورسوله قال تعالى في ذلك من الله بجلد في هذا ورسوله كده الحمد الحمد صارت الله وهناك الكثير من خلال ثلاثة وخاصة وعقيدة مصورة ثابتة بل أمر وعجب من المستشدات الإيمانية في تلك التي هي الثلاثة ثلاثة, ثلاثة يومي وهذا الأمر ينكسونه في فيها التي فيها هذه لا هذا الاتفاق متشكاو هو اتفاق ماني الاتفاق والمسطين واليزوي والمسطين هذا قمت مؤكد ويطور ويطور ما زي مرضي هذا المرضى قمت بجلس الثاني فتح ومعلوم انه من فتح الثمرة معلوم من الثمرة والنبي الذي ما الله بيئته له هو كافر هو كافر بالكتاف من الوصولين ويقول هذا يتحدث من إشراع والشعر لا والشعر إشراع يقول إشراع والشفرة على كفري من الله سبحانه وتعالى هذا أمر صلته وشئ الله جل جلاله صحة من يؤمن من القرآن القرآن في هذا الدرس من قرء أوله وقرء أوله توافي التي جاءت من الجيل الجاي كلها توافي البيانات وقرأها وقرأها كلها. على تحكيل الحكم لما قدر الله. الوافق وتوافق البيانات. الوافق التي جاءت بإذن الله على تحكيل الحكم بما أنزل الله. وإطرامة الحياة فيها على شبيعة الله. وجعل هذا الامر الحقيق صحيح. رجل الله. وجعل هذا الامر مصرح الصريح بين اليمان ومصرح. وبين الاسلام جاهلية وبين الشرعي والهوى هذا غمر عندما سلم فقط، عندما سلم فقط، في الإسلام في المساكية في المساكية وفي المساكية وفي الصوفية وفي اليهودية كلها في أناس كلها التي على هذا الغم أن الحتمية هي مصلحة كلها بين الإيمان وبين الخلق، بين وبين الشرعي، بين رحمه الله وكذلك تتوافى الزيانات على هذا النظر ويتعيل حج الإمام وشرط الإسلام هذا سمع على حد الصغير والأخير يقول بهذه المثالة يتعيل حج الإمام وشرطه حج هذا الحج نقطة ما على هذا الذي اذا اعطاده هل يحتفظ صاحبه المسمى حد الامام الذي يقف على عبد الامام الذي يجب هذا الحج نقف برجع او درجتان او اخد ما لا على ذلك يتغطب على ذلك دروج طرحي هذا الحج من حقيقة الجسم على ذلك دروج العبد من حقيقة الامام ونصيره في هذا الجميع كثيرا كذلك كل، وأن عيا الحد في سنا، والشرط في وإذا تخلف الشرط عن المشروع، هل هناك بقاء في المشروع؟ إذا تخلف الصهر عن الصلاة، هل هناك بقاء في الصلاة؟ نفس القضية. إذا تخلف الحاكمية، العبد علمًا وعملا فلا بقاء للعبد ولا كرامة للإنسان. خرج الإسلام وتحط يقول. ويتعين او حد جمال وشرط الاسلام سواء المحكملين او الحكام سواء المحكملين من قبول او السمع والمناطق منافق الحكم للرجل سواء الجانة اكلمة او محكومة بالزمان او الاسلام كي المنافق المناطق ستعينا حج حج الناس والمناقق ستعيين طرف الاخلام خج المناطق هو الحكم لما أنزل الله والحكم بما أنزل الله من الحكام وقبول هذا الحكم من المحكولين وعدم الإقعاء غيره من الشرائل والأحكام نحكم هنا ونريد أن نحجر الحكم على أفائل الحديث أولا عن طريقة الاخلام وثانيا عن طريقة المحكمين لكل حج الاخلام وشرط حكم الإمام وشرط الإسلام بالنسبة للإسلام هو الحكم بما أنزل الله وبالنسبة المحكمين هو قبول هذا الحكم واشتباعه هو الرضا دين وعدم اشتباعه خيري وعدم الرضا خيري المناطق هو العندة الحكم هنا يصدق في النتي ويصدق المناطقه استقراطا رقيقا لا يتصور أن يستطيع ومن يشيل من الكلام الخير كلام عن الأرض وإلقاءه على إيران أن العلاقة بين الرب والإمارات هي علاقة لا دنيا. ثم قال لا إن بين هذين أمرين إن مصر وبين ثم قال ما بل العلاقة من الشرقين إذا سقط حكومة مصر على ذلك. او الاخر ولا بود نفس القرية التي قال على العلاقة بين الشكم والموافق هو زين الشكم والعيلة فالحيادة المشهورة ان الشكم يدوره مع الذي وجودا وعدم فاذا انتفى الموافق واذا انتفى العيلة يتؤفد على ذلك ولا بود وانتفاره والشكم فسي الله رحمه الله جعل الشكم بالعدل في الاسلام وفي هو تحكيم الله وقبول هذا الشرق كان حكما أو hmm. فإذا امتفى الحق الذي هو أو إذا امتفى الذي هو خطيطنا الشرع لابد أن ينتفى الحق الذي هو الاسلام والإيمان الحكم العزور ما التي مجودا لا عزيز هذا الأمر واضح ومفرد إذن هذا كان الدكرة الاسلامي الذي كان أقلل قطرير الحكمية والسلامية والأمر من المترجمات والسلامات bu nükle ve bu nükle iki yarı katı top, yarı katı تعالَ مَنْ يَحْسُدُ مِنْ أَحْمَدِ اللَّهِ أَوْ لَا يَكُونُ كُلُّ تَعَالَى مَنْ يَحْسُدُ مِنْ أَحْمَدِ اللَّهِ أَوْ لَا يَكُونُ رَجَعَتْ هَذِهِ الْجِمَارَةُ بَعْضُهَا أَسْبَعَةُ وَيَكَادَ لَنَجِبَهَا ذَلِكَ والحمد لله الله عليه لهذه الضرورة اللي ان هذا الامر يتقرر فيه وضيفة الناس وذلك لان الضرورة قد بلغ في الكفري جاءت هذه الثلاثة في الضرورة فالصواب في أنّ القوارع في أنّ القواعق المشرخ الشور المشرخ وفي أنّ الذي قام له لا يختلف في لا يختلف في الشور من يحسن من عند الله الله ومن والعديد ان الايات ترى جاءت بالدلاث بلاث بلاث بلاث بلاث التركيز اللغوية لم الا قول تعالى الكاثرون الى المظالمون الى الكاثرون فلاثنا كنا نتحدث عنها ونقول جهد أبواب لأن الله تصلي تعالى نور نور آخر غير الله تصلي تعالى لذلك لأن الله تصلي تعالى تخيلت ان انا انا انا قايل انا غيره كان العياب من دي سلمة الاولى تتحدث عن قضية واحدة ام تتحدث عن ادخلان من قضاء الباطلين تتحدث عن قضية واحدة كلها انجلت من ثبت واحد هو انجي عنا سال المدود قصة الدرجين قصة ان من الناس ان المراد في قول تعالى من يحكم, من الله تعالى من يحكم من الله ان الله فولاكم كثرون حالا وان المراد في يحكم من لم يحكم ان الله فولاكم تسخرون فولاكم تظلمون حالا تماما وان الله هذا اي مفهوم في ايات ان الله في كلها وقت المراد في الكره في الفكر ولكنها ما فيها ورغم ذلك سوف نجلل على أسلام هذه المحطة المحطة وبذلك نقول من الطالب هذه المحطة ولا من اللغة العرب ونطير هذه المحطة المحطة ذلك ونقول بداية ان هذا القول لأن نظم المذكور في الآية تماما تماما تماما مشابه القول إلى الآية الأولى سابق القول مشابه القول القائمين بأن الكفر والث الآية والكفر هل نجد أدنى صرف بينا نطالع أن نقولها وقولها مرة وبينا نطالع ق نقولها وقولها مرة أو ستة وستة أضعاف عندنا فصل ثلاثة لأن عدد الثلاث انزل في حالة واحدة في قضية واحدة في سبب نزول واحد هذا أول ثانيا ما في الكلام الذي قلنا الفصل الأضعف نقول كذلك كل الأضعاف ويراد ستة أضعاف أولا نقول هذا إحواء الموصوف على ضaira أم طرف الموصوف عن ضaira؟ أولاً طرف الموصوف عن ضaira، قصنا في هذا القاعدة، وكنا على أن يوجد إحواء على ضaira. لقد لكم كلام عن علم هذا على رقية خمسان منهم سيد. هذا أول. ثانياً أن خولة تعالى أفضل موت، تعالى. الفاتيكورس ماذا نحكم بأنه بالله سأولا يتكلم الفاتيكورس نحن تحدثنا الوجه الثالث في تقرير أن الكفرى هو طوف الأكبر والذي كانت التعاملين إيه؟ هو الثالث عرص الشارع لذلك عرص الشارع وقلت معهول تجداد للشارع لتلك الألخاب وذكرنا وقتها أننا منظموا تلك الألخاب التي سخما على إطلاقها ولا يوجد في أحد كان شاء الله من كانت أن ينقيتها منظم تلك الألخاب بالإضافة اكثر من قوه فاي وكنا من هذه او قصد على المعروض على الحقيقه المطلقه على الحقيقه ان جميع الانفات الروينه ترىيا هل انما طرينا هذا الجن الى الجن امر انما طرينا صرف هذا الجن من الصدق الاظهر ان طرينا انا بشيركم بكمالي فان بمطيش بمطيش انا الشيط يقول بسيط بشماتها الثانية بسحكوا الحيض بشتب الشروق الله ولفظ الجن ولفظه الظن والمعطيع والفسور رفظ الظن والفسور المطلق وحقيقتها وقاد وراء بجاء مطلق الشفين يعني حقيقة المجزين والأول هو الفصل عند الاسل الله والأول هو الفصل عند ولكن تكرها كلمات الدين السنية في هذا البراج وكذلك كلام الشفين في هذا البراج وكذلك كلام الدين وراشد المتاهل آله إن هذه الأفضل في الواقع وإذا أتفت الشفين الدين على حقيقة المطلق الزابحت وصلنا تتمنى اللجنة السليرة قالوا وَذِّلُّ إذا أُفْلق وما دبيه ش! affiliatedها اللجنة الشرك الأرض وصلنا هل تسمى بالجنة السادسة ك Chillican المتساق隊 haber habangel حتى partisan وضّل إذا أففلق وما هم هو صار لم يخيله عقدة حتى الذي يبداعي العقل عليه دليل ولن يقل بالتقين ولن يقل بالتقين قالت اجنا ابن ابن ابن سواردين في الارض وقال في قولي تعالى ومن من عند الله فقود من هم سواردون قولوا افغالون يقبل عليه وبعد شركة يقبل عليك معهود الشارع يقبل على عورت الشارع الذي هو الشرك الاشرع كذلك لكذا كان كلام خير من الله كتاب الخراس في, في تكتير بقوله تعالى فأولئك هم الله قال قال والكفران هو والكفران المطلق الذي لا يحفظ إلا لنا لكفران قال رحمه الله السلام والكفران المطلق لا يحفظ إلا لكفران وستدل بها دعاية على كفر الآية افقار وأولئك هم الخاسرون. وايون اقرد للالة على الكفر او على الشرط الانضرار. الخاسرون ام الظالمون. الظالمون ايه في تنظر الكاسرون من ضم الخاسرون. قال تعالى انت الجمعة لضم عظيم. قال تعالى والكاترون هم الظالمون. والكاترون هم وجعل الكفر هو الحقيقة المسلقة والصوحة الكاملة والغاية الكفرة بالضغط والكفر بالتات هو عظم الضغط والحقيقة الكاملة بالضغط ونحن نريد إلى هذه المسألة لقول ابن المخير ابن العواصل والصلاحة المجالة الساري فقط امام سكين ومحمه الله قد ورد في هذه المسألة قد ورد في السنة ما يدل من وردة السماء يقول قد وردة ما يدل على أن الساقط في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم على أن الساقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقه على الجابر كفيع يطلقه على الجابر كفيع على الكس إلا أن تأتي قرينا شريعة. واضح من ذلك. الفطر مطبق، وأنه المراض الفطر مطبق. هات. نص على الكس كثيرا. تقول لي تعالى إن المريضين هم يتصور. وتقول تعالى ولحت أنزل اليك ايات جميلات وما يقصدها إلا فاي ذلك من ايات الكثيرة التي اتقى الله سبحانه وتعالى فيها كثر اكبر من المخرج من اللي اتقى عليها اكثر ثم في مراجع رحمه الله هذه الايات الان بنقول ايهات هذه على ان الفاسقة دالته على ان الفاسقه, الفاسقة. العرف الاول ما المراد بالعرف الاول او في العهد في العهد بتاع في زمان ما يعرفشنا على ان الفاسق في الور الأول الاول انطلقه على الكيناك ويثلق الى مذيور moto في الور الأول الاول نفس الكلام ما تذكرناه في الثامن اي اي اي او مع أولب الثبان الخارج اذا تجعل القرور او ما المطلقة الشارع علي silverة من المكان ma ist adherde في, في الاول على الجاسب ويثلق الى م If you are З ما هذه أول ما, اول ما تقرأ رضا الخص ينفرد ذهن مكبرشات الى ايش؟ الى القرص والشيش الاجبر المخرج الثلين وهذا هو الذي ذكرناه وقررناه في الواجه الاول وهذا هو مرد ايش؟ لدلال الضائر مصر لدلال الضائر مصر الرب جلال الضائر مصر هو ما يفضل الى ذهنه ولذا احبنا ان الصحابة انزما كانوا النجاة بالسلام يقول يكثرنا صبخ ذهنه الى ايش؟ وقد قال لكم الله قال يخبرنا كثير واخبرنا قال الشنبه الكلام يذكره هنا ابن ابي حاتم وصاحب ذلك تكلمنا في وجه الكلام وقعت في وسط الشارع المو... ووقعت قاعده اللي تكلمنا فيها في المؤتمر الاول وهي قاعده حبيب مصر عنده أو عند خرائطنا قولي تعالى ومن يحكم من دون الله فولكم تفطن هذا الفصل الأكبر المقصي من هذا أمره واضح يقول الشوكان موسى المسكى بالقاعدة في تفسير الجل السجاني الساق على شرق يقول الحمد لله الفصل الفصل من رب الفصل الفصل إلى من شو شري من الله بلج على إيه وأشد منك فقولي تعالى الذين سلون إيه يا حمت المقص أنا سكون جعلوا اخذك تريك تطرق. فقط. فقط. هو اخذك ثم ارد على هذا العبط الثالة اليوم. ان الفصل اذا افلك ينطرق الى متاجن كبيرة. الفصل اذا افلك ينطرق الى ولا يبقى على متاجن كبيرة الا بطريقة. اقول لكل شكي رد لهذا. الفهم. يقول الفصل هو لا ما وقع عليه. ما وقع عليه الصماح قومي من انه منجلة متواصلة لذلك البيضاء والصورة والكتابة. نقول رحم الله. الله حد الكفر ليس هو في لا يذهب الى الزين العلت الحادي بعد العلت الشاب هو أن لم يطلق على مشكلة كبيرة هو لا يطلق على ولكن في اصل وضعي يطلق على من يطلق على الكائن المفتوح أصله يطلق ولا يصنع على مشكلة كبيرة إنه القرين كريه وأكل وضده أن هذا الكائن ليس فكرًا انما ما هو كبير. إن شاء الله. إن شاء الله. إن الله. من كلم نحن في حال على رأس العين على في حال خلاص أنا نحن الظلم ليس الأحد كان من كان يحبه وربك في من ذل الله لو الظالمون في كل عالم إن لم يحسن من ذل الله فولئكم الظالمون أطلق الشارع هو الشرع على على <تصفيق> ويعطينا بمالي بمساعدة هذا الأرض والذي أجمله فرقصه لنا خبراته وكتابي قرش في المساعدة عشره قال ان كان من هو الشرح حملنا لطباله على أعطيته كما على أعطيته هل نحن الضوء على الحفظ الحادي بين الناس بشكلات أعطيته ثلاثة و تفديل حقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية و أصول مقزن الحقيقة الحرية و مجال الحقيقة واللغوية تابعة الحقيقة الشرعية يقول فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا الأرض على أرضي على, على, على أرض الشارع و سل ما الله من تلاح النار من كانت أنه طيّدة إلا من ولذلك، ذلك الجل مع نابه هو في واحدا ما الله ليس الاحدي من خلاف وما اتنقى الله كما قال ابن الطين وكما قال الشيخة بن مطيف يحمل على الحقيقة المطبخ ولا يحمل على المجاج انك بطارين شرية اذا اقول في القرن شرية فعلى الله سرعين اذا لم يظل على حقيقته انك العليك احد يترج بين المكان ان يحمله في المجاج او الانك الوجه الراجع الذي انفكر به هذا القول تذلك هو دلالة اللغة هو دلالة اللغة التي في غضيها هاتان الايتان فأولئك هم الظالمون وبقوله تعالى فأولئك هم الفاتفون نفس ما قلناه في دلالة اللغة عن قوله تعالى فأولئك هم يكتبون هل يكتب هنا هو دعيني هو دعيني اولا الله عز وجل ذكره الضلم هنا معرفنا منكراً معرف فدل عليهش على كمال المكمل تكون كلام صين يطوي الخشرون قال الأسد إذا جاء معرفاً فدل على كمال المكمل على كمال الحقيقة الضلم هنا يوضح ليش حقيقتهم كاملة الضم المطلق الصورة المثلة للضم وما هي الصورة المثلة للضم ما هي الحقيقة الكاملة للضم ما هي الغاية القصوى للضم الكفر بالله سبحانه وتعالى ما هي الصورة المثلى التي هي حقيقة كاملة ما هي الكفر بالله سبحانه وتعالى كل والذنوب والكبر وإن عظمت وإن عظمت ليست فيها صورة كاملة والمعاصي والذنوب والكبر وإن عظمت ليست فيها الصورة الكاملة للقص صحيح فليشة مثلي فليشة بالذنوب والمعاصي والكبائر من الظلم، وليس بالذنوب والمعاصي والكبائر من الفسق إلا مختار إضافي جزء، سواء جاد هذا المختار أو خل حسب نوع الزند، حسب نوع المطية، حسب نوع الشبيعة، ليس بالذنوب والمعاصي والكبائر من الظلم والفسق إلا مختار أما كل الظلم وكل الفسق والحقيقة المطلقة للظلم والفضل لا يوجد